فضيلة الشيخ عطية صقر نود أن نعرف عدد ركعات صلاة التراويح وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة روى البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وقولها يصلي أربعا لا ينافي أنه كان يسلم من ركعتين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا وقولها يصلي ثلاثا معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان شفع روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وجاء في بعض الطرق لهذا الحديث يسلم من كل ركعتين وروا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثمانية ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم هذا هو ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شيء غير ذلك لكن صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عشرين ركعة وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود قال الترمذي وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة وذهب مالك إلى أنها ست وثلاثون ركعة من غير الوتر قال الزرقاني في شرح المواهب اللذنية وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة من غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين من غير الشفع والوتر ومضى الأمر على ذلك هذا وقد قال الحافظ في الجمع بين الروايات إن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث تطول القراءة تقل الركعات وبالعكس وبه جزم الداود وغيره ثم ذكر الحافظ أن أهل المدينة كانوا يصلونها ستا وثلاثين لمساواة أهل مكة فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة ما كان كل سبع أربعة ركعات والله أعلم.